فكما ذكرنا في حلقات مضت من أعظم المحن التي حلت بالعلماء محنة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل ولعل الذي يليه في هذه الرتبة لكثرة ما وقع له من المحن والنصائب في ذات الله عز وجل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني قدس الله سره والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عالم أشهر من علم أشهر من نار على علم ولا يجهله أحد حتى أعداؤه يعرفون فضله ويخضعون له به إذا اضطروا إلى ذلك ولكن قد ينكر الماء قد ينكر الفم طعم الماء من سقم قد تنكر العين قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. بعض هؤلاء الأعداء قلوبهم مريضة ونفوسهم ضعيفة، فلا يقبلون حقا من من جاء به إلا إذا وافق هواهم مصالحهم. والشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان آية من آيات الله في العلم وكان مع ذلك قوالا بالحق لا يخشى في الله لوم تلائم وأجمع أهل زمانه على أنه كان آية من آيات الله عز وجل وأنه لم يأتي منذ خمسمائة سنة قبله مثله يعني هذا رجل سقط من القرون الأولى ورتبته قريب من رتبة بعض السلف من التابعين وأتباعهم وعلى هذا اتفق من آه من أهل الانصاف والعلم حتى من أعدائه وأيضا قالوا إن يعني الذي ألب عليه أعدائه هو تمسكه بالحق وعدم مدارته فيه لو أراد حقا وعلم أن هذا الأمر حق يصدع به ولا يعبأ بأحد حتى يقول الذهبي ولو أنه لا طفى خصومه لكان كلمة اجماع فإنهم جميعا متفقون على علمه وجلالته ولكنه عند البحث تعتريه حدة لما يتناخش مع حد ويكون مناظر الحق قد يحتد وقد يتكلم مع الخصم بكلام غليظ فيجعل الخصم يحنق عليه ويحسده ويغتاظ منه ويتكلم في حقه بكلام شديد ولكنه لو لا طف خصومهم وداراهم وانبسط لهم لقبلوا جميعا يده قبل رأسه كان كلمة إجماع لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان قوالا بالحق لا يخشى في الله لوم تلائم وكان يرى أن الصدع بالحق بين ظهور الخلق أحب إليه من ملطفة هذا وذاك ولذا وقع بينه وبين أهل عصره منافرات كانت هذه المنافرات سببا في وقوعه في بلاءات ومحن استمرت أربعا وثلاثين سنة فبعدما بلغ الإمام اثنتين وثلاثين سنة بدأ تتوالى عليه المحن طبعاً ده السن دوت في هذا السن الذي ذكرته الآن حاجة وثلاثين سنة كان ابن تيمية صار شيخ الإسلام في ذلك الوقت فإنه أتقن علوم الإسلام وهو في الحديث عشرة وتعلم النحو في أيام وقرأ كتاب سيبويه في أيام واستوعبه كتاب الكتاب لسيبويه هذا يعني يعد قبة كتب النحو والعربية فالرجل يعني كان ذكيا ذكاء مفرطا ويشهد له بهذا كل من يعرفه أعداؤه قبل أحبابه وكان من سمعه يتكلم في فن ظن أنه لا يحسن غير هذا الفن ليسمعه يتكلم في النحو يقول هذا سبوي ووقعت له بسبب هذا منافرات وحسد يعني هو لما التقى أولا ما التقى بأبي حيان أبو حيان الـ الـ الـ النحوي أبو حيان لما شاف ابن تيمية وجالسه زهل كان يظن أن في الناس أحد بهذه بهذا القدر في العلم فقال فيه أبيات هي من أفخم وأفحل ما قاله أبو حيان يمدح فيها ابن تيمية وفي بعض المرات تناظرة بتنخشف مسألة مسائل النحو فقال أبو حيان هذا قول سيبا فقال شيخ الإسلام سيبا ليس نبي نحو هو نبي سيبويه أخطأ في عشرين موضعا في كتاب الكتاب وردتها عليه فلما سمع هذا أبو حيان ما تحمل هذا الكلام أبو حيان سعته كان إمام العربية هو إمام العربية في زمانه المقدم في أهل اللغة وأهل النحو فهو طبعا من تهمه إمام صحيح في كل حاجة وفي النحو برضو لكن أبو حيان ما كانت متوقعا هو يخش أو كده في النحو وقال وفيه موضع لم تفهمها أن ودخل بقى فيه وقال كلاما وكما قلت كان لا يمالي أحد كان اللي هو يشوف اللي يشايفه كان يقوله كانش يجامل أحد فيما يظن يعني فانقلب عليه أبو حيان وأخذ يسبه بعد هذا سبا شديدا وحيث ما ذكره شنع عليه حسدا له وعدم قبول لهذه الكلمة هو يتكلم في السبوي قال لا دم أحد يتكلم مع تاني سقط معه الخطاب. قالب عليه والراجل معذور الراجل كان قد أحاط بهذا, بهذا العلم ولم يستعصي عليه وذا كان فعل هدف في المنطق اللي هو أصلا يعني ما له علاقة بالدين منطق الأرستي المتهمية هضمه بلعه يعني وهضمه ثم تقيأه كله ونقضه وألف الرد على المنطقيين وغلط أرسته في المنطق قالوا هذا الرجل أخطأ في مواضع وبدأ يغلطه وهذا مذكر في كتابه مطبوع منذ أكثر من مئة عام غلط على المنطقيين فهو بلغ به الأمر أنه هو درس هذا الفن وقرأ كتب الجماع الالغريقة والجماعة لهم ألفوا فيه يعني مترجمة وأتقنه جدا حتى ناقض أصحابه ورد عليهم واتب بما يعجزون عنه ألا يصنع هذا في اللغة وهي لغته لغته هو لغة أبائه وأجداده وهي وهي اللغة هذه الأرض التي تقوم عليها كل علوم الشريعة فالراجل من يراه في النحو وفي اللغة يقول هذا سبوي وإذا تكلم في كتاب الله فهو مفتوح عليه فيه فتوحات لا يعلمها أحد إلا من مرس هذه الصنعة وأما الحديث فهو حامل لوائه مسند الإمام أحمد فما دونه بين عيني حتى أنهم قالوا ما رأينا أحد ما كان أحد يعني من بعد الإمام أحمد إلى العصر إلى الآن أحد يستحضر المسند المسند فيه قرابة 30 ألف حديث ما قالوا ما رأينا أحد يستحضره ويعزو إليه ويحسن العز إليه إسناداً ومتنًا إلا ابن كثير وابن تيميه ابن كثير صنع جامع المسانيد وكان على طول شغال إدو في المسند للنهار، فكان حفظه تقريبًا يعني. وابن تيميه مرضوا كان حفظه زي اسمه المسند هذا. طبعًا دا كباب من الصيحين وكتب هذه يعني يعني هذه أيش بكثير من المسند. المسند صعب ثلاثين ألف حديث ومش مرتبين ترتيب فقهي على أسماء الصحابة. فكل يأتي بالحديث وسوقه بإسناده ديها حاجة كبيرة أبو. فالرجل كان في الحديث مستند الإمام أحمد والكتب الستة بين عيني زي الفتحة كده بالنسبة وكان من علمه بكتاب الله عز وجل ينتزع الآيات انتزاعا ويضعها في السياق المناسب ما رأوا أحداً يقدر على هذا مثله يجيب الآية في مكانها الصح وكان عليما بكتاب الله عز وجل وفي الفقه كان أعلم بمذاهب الفقهاء منهم والذي يقرأ كتبه وردوده على مخالفي يرى ذلك حتى هو بعض منظراته مع أعدائه لما تكلموا بعض العقائد الأشاعرة والماترودية معاه وكلم من ده قال أنا والله أعلم بمذاهبهم من أسيادهم يعني أنا الفين أين كبراء هؤلاء دون الشيوخ الأشاعرة أنا أعلم بمذاهب الحسن منهم ومطلع عليه أكثر منهم وينظروني على هذا وكان يفحمهم بمذاهبهم فكان رجل عجيب من تيمية بالفعل كان معجزة إلهية ولهذا حقد عليه من حقد وابتلي كثيرا جدا وعلى قدر كما قلنا رفعة الرجل ينالوا من الأذى حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها بغيا وحسدا إنه لذميم حاجة ما فيش بعد كده هيقولوا في بدوا بقت لك يكلوا على أي حاجة ويعني صراحة كان الجماعة سعيتها بعضهم في زمان العلماء الكبار منهم ابن السبكي والجماعة دولي كان يعني فيهم شيء من الإنصاف يعني كان يمدحهم متأيمية برضو في موضوع المدح وكانوا يعني يعني نقشف مسائل الخلاف اللي بين ولا تجاوزون ذلك. أما في هذا الزمن فقد شبه هناك بعض الجهلة الأغمار مم ليس عندهم علم ولا دين ولا ولم يقرأوا أصلا كتب شيخ الإسلام ولو قرأوها ما فهموها لأنهم يقرأونها قراءة متعنت واحد عايز غلط واحد فبتلكيك ليه يعني يعني أنت قلت كده ما ما قالش كده تفهمت غلط ده كلام خاص بيرد عليه جبت أنت مص سكال واقطعته من السياق حتى بعضهم متصدر الآن يجمع أخطاء شيخ الإسلام يرد عليها وهذا الشخص اصلا لو أنه عاين شيخ الإسلام لما استطاع أن ينبسها أن ينبس بنت شافة كانش نطأ أصلاً كانش ينفع يقعد يتكلم معاه ولا يعرف يقرأ كتبه أصلاً ويقعد يقول لك أنا أخطاء ابن تيمية و... وإحنا نقول هو رجل مش معصوم ويخطر ويصيب صحيح لكن أين الأدب والخطأ يقدر بقدره غلط والغلط فين وليه والدليل على خطأي كذا واعف الله عنه ونحفظ له مقامه لكن واحد مجنون يؤلف كتاب يسميه أخطاء ابن تيمية في حق النبي وأهل بيته ويقول ابن تيمية بيشتمي النبي وأهل بيته يا مجنون لو فعل هذا ابن تيمية كان يسكت عليه أهل زمانه ها وكل من خلفه من ذلك زمان خلفه في مسائل فرعية اللي خلفه مسألة الزيارة مسألة الطلاق ومسألة مسائل الصفات ودي مسائل من خلفه فيها يقر على مذهبه هو أن فيها قولين وإن كان الحق مع ابن تيمية فيها لكن هم نفسهم ما كانش عندهم عليه حجة في ذلك ولم يستبيحوا بذلك دما أتراهم يشتم النبي ويشتم أصحاب النبي ويشتم السيرة فاطمة ويشتم سيدنا علي وجماعة يسكتولوا ويتبعوا هذا الكم ويثني يعني هناك جمع كتاب اسمه أتمنى أن يقرأه كل منصف الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب جمع فيه أكثر من 72 سبعين قول لامام من أمة الكبراء منهم الشيخ سامي الذهبي وابن كثير والحافظ ابن حجر والعيني وابن ناصر الدين والصفدي وخلائق وابن شاكر وخلائق من العلماء والمحدثين الكوشي وطيوطي وكلهم يترجمون لبنتيمية ويثنون عليه بأعلى الثناء ويقولون فيه الكلام الفخم الذي لو رضت أن أسرده وعثت إلى عشر حلقات على الأقل الناس دي كلها مغفلين ما خلوش باله من هو بيشتم النبي وأن... وأنت يا أبا العريف جئت اليوم بعقل جديد لتقول يا يشت من النبي ويوم يكفر هذا كلام ساقط تغني حكاياته عن رد وينادي على صاحبه بأنه مفلس لأنه لما نظرنا في كتابه وجدناه مفلس العقل ومفلس الفهم لا يفهم أصلا واحد ما بيفهمش يأتي بالنص ولا يحسن فهم النص يعني فالله... لله الأمر من قبل ومن بعد فبن تيمية بسبب هذا الذي كان فيه نفعة الشأن والقدر بإجماع أهل زمانه على ذلك حسد لا سيما وأن كل من حسده وناظره وشانفه كل ذلك كانوا في مناصب القاضي المالكي والقاضي الشافعي كلهم أهل مناصب يبتغون المنصب وابن تيمية كان من أزهد الناس في هذا دعيا القضاء فأبى هو على رسم السلف هذا رجل سلفي بحت شيخ الإسلام سلفي بحت من مفرق رأسه لأخمص قدمي لحمه وشحمه سلفي يعظم كتاب الله وحديث رسول الله ويقترب سلف هذه الأمة ويكبرهم لا يعرف كلام المتأخرين وليس له علاقة بتفريعات من ليس له أصن ولا دليل ما يخدش بكلام حد إلا دوافق الدليل وهذا الذي أمر الله به عباده فإنه ما يسألهم عن أحد من الخلق إلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فجمال النقم على المثالين كلهم كانوا أهل السلطان كلهم جماعة يعني، اللي هم بسموهم علماء السلطة، علماء السلطة، والرجل كان من أزهد الناس في ذلك، فرجل هو أعلم أهل زمانه بإجماع كلمتهم، لا ينظره في هذا أحد، ولم يرتقي أحد إلى رتبته، ولذا كانوا في بعض المناظرات يهربون يدعوهم مناقب السلطان، فيقولوا إحنا عيانين اللي عنده مش عارف صداع واللي فين ولا يجلسون لهم يعرفون قدر الرجل إنه جاء سمع سيفحمهم فإنه واسع الدعوة جدا في العلم، قل كتاب إلا وقرأ واستبطنه. في دماغه وربما كان يجلس بين العصر والظهر والعصر فيكتب المجلد الضخم من رأسه ما يبصش في كتاب بأسانيده ومتونه وكلام العلماء وقال الشافعي في كذا وقال أحمد في كذا وفي مسائل حرب وفي مسائل المروذ وقال أحمد في مسائل عن فلان عن فلان عن فلان ويذكر كتبا بأسانيد ويعزو عزوا صحيحا وينقل كلام الفقهاء بلفظه هذا كله من دماغه لا يغيب هذا عنه فالرجل يعني مجمع علم لما حب يسجنه قال ما يصنع بي أعدائي جن أنا جنتي في صدري بستاني وجنتي في صدري علمي كله حفظه مش بعرف كتب فالرجل مع هذا العلم الوفير أمار بالمعروف نهاء عن المنكر لا يخشى في الله لوم تلائم ذهب إلى سلطان مصر لينصحه ويأمره ولم يخش شيئا دخل عليه وكلامه بلسان ثابت ما مش عايز حاجة مش فارقة عنده حاجة سلفي كما قلت على مذهب السلف رجل سقط من القرون الأولى شيخ الإسلام أمر بالمعروف نهاء عن المنكر شجاع ليس لشجاعته حد قاتل في مع في حرب تتار بنفسه وكان يقوي السلطان يومئذ ويقول إنكم منتصرون فيقول له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تبركاً أو تحقيقاً لا تعليقاً وكان يعني له وضع عالي وكان أن يستهابوا الملوك فمن دونهم يهابون لا يخف أمامه أحد ومع ذلك كله يزاهد في الدنيا فأي شيء بعد ذلك فكيف, ي... فكيف يخرج من هذا حساده كل واحد عنده قافة يعني مش عايز حد يسبقه الراجل اللي هو وقع في شراك ال... ال... ال... الدنيا نفسه يبقى كله زيه حسن ما حدث يقول لك اشمعنا فلان ده فلان ده منك ده انت راجل اي كلام ده, ده شيخ شيخ سلطة ده ده بقى الرباني قوي. ويبقى مصري يطلعه اي كلام كم يحدث الان برضو علماء السلطة والسوق النهاردة يقول لك ده الشيخ فلان دوت من العلماء الرבניين ولا ده بياخد فلوس ده بدي فعله ده بتجيله يقولوا من إيران إيران يا مفتري إيران دي شيعة روافض يعني هم أبغض الناس إلينا ونحن أبغض الناس إليهم تبعت لهم فلوس إيران تبعت تبعت التقريب ماشي اللي جماعة اللي باباضه عشان يقولوا تقريب من السنة والشيعة يعني ت تقريب السنة للشيعة في الواقع إن الشيعة ما حلك سير واقفين واقفين في الغلط وإحنا مع الناس مشاكل دول اللي باباضه آه لكن أهل السنة جناعة بيبضوا من مين؟ مين بيقبضهم؟ ليكون هذا حالهم فهكذا عادة اللي عليه رأسه بطحة يعني عايز يخلي كل الخلق مبتوحين زيه فده اللي حصل مع المثالين والذب جماعة أهل السلطان دولي وأهل السلطة حبوا يقعوا في أي مشكلة من حيث لا ولا يكون كلمة إجماع الناس تتبعوا كان الأمة كلها على حب هذا الرجل يومئذ فكان ما كان فلما بلغ رحمه الله 32 سنة تعرض لأخبئة السجون وبلايا الاعتقال والترصيم، ترسيم عليه عن الإقامة الجبرية يعني تحديد إقامته يعني. خلال أربعة وثلاثين عاما تبتدئ من عام ثلاث وتسعين وستمائة إلى عام وفاته حيث حيث مات في السجن رحمه الله تعالى كما كان يقول عمر بن عبد العزيز كان يقول أنا ما أغبط أحدا لم ينله في هذا الشأن أذى أنا للشخص اللي ما يدخلش في الحاجات ديته ويؤذى دوت يعني ما تفرحش بيه إحنا نغمص اللي أوزي عند كده أخذ ميراث النبوة كان مالك لما اتضرب مالك ضرب مالك اللي كان أجل من السلطان في زمانه كانت الملوك تخافوا مالك هارون وعبو جعفر وأولاده المهدي وأبناءه وهارون وأبناءه ست خلفاء وربعب كانوا يهبون مالكا هذا وكان شون شغل بأمره وضربه والي المدينة ضربه والي المدينة ومالك لما ضرب كان يقول ضرب ابن القاسم وضرب ربيع وضرب فلان ويتأسى بهؤلاء وأحمد لما ضرب يقول ضرب مالك شناء لحظة يعني يهدئ من روع نفسه ففعل هذا بالإمام شيخ لسان بن سامر رضي الله عنه وظل 34 سنة في إشكالات سجن فيها خمس مرات سجن فيها سبع مرات سيأتي تفصيل هذا كله لطوله وإن كلام عن شيخ الإسلام صراحة كلام طويل جدا لا يمكن جمعه في حلقة ولا اثنتين ولا ثلاث هذا يحتاج إلى حلقات شديدة طويلة لأن هذا الرجل يعني له وضع خاص خاصة أنه مفترن عليه جدا في هذه الأيام وموضوع في غير موضعه عند عامة الناس للأسف بسبب سوء الدعاية له وتعصب أهل الباطل عليه في الحديث بقية طويلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته